أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ساطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الْأَنْعَامِ أزواجا يذرأكم فيه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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي, والذي أوحينا إليك وما وصينا به وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجسبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وَمَا تفرقوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلْمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ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 قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إلا الْمَوَدَّةَ فِي في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا اللَّهَ الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمشو الله الباطل ويشق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 ولو بتط الله الرِّزْقَ لعباده لبغوا في الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إِنَّهُ بعباده خبير بقير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قَنَطُوا وينشر رحمته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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجسنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم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 ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من تبيل وتراهم يعرضون عليها قاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 ما لجئ يومئذ وما لث منكير؟ من فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيذا إن عليك إلا البلاء وإن إذا أذقن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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوشي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تطير الأمور